موسوعه ا ل ن ا ل ل م ي للعلوم الاسلاميه

Thank y

ا ل ل ذ ي جعن ك م ا ل أ ر ض في <تصفيق> ء ا ل ل و ا ل ح س ا ى

「今日<音楽>

うん。<音楽>